Oh anitayihaba sallu ala ahmad wa ali baiti ahmad sallu ala ahmad wa ali baiti ahmad sallu ala ahmad wa ali baiti انظروا شوف خطابة في الصحيفة كل عرفان آيات لطيفة هو زبورين هدى العترة الشريفة تعمل قضوا بدف صدو تعيفة الله على محمد وآل محمد هذا الزبورين لقلب على توسا جلوتي حداد صل على محمد وال محمد محمد جلب جمالك من هجاب خصالك ترسم علومك بطيب فعالات ساري الليل هداته من يلان صلي على محمد وال محمد واللي يبغي الجنه بحبك تقي يا وبركات تنثر نسامات فوق كل صلي صلي صلي صلي لعباد ركز للأمة راية ينشر أسراره بحكم ودي راية من النبي وراية من راية يحفظ الدين وهذي أثم غاية اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا الدار بشوك بالزهر ورا صلي على محمد وآله ما غير الهوى حكم حسنات حل المشكلات لو هي صلي صلي صلي, صلي اسمع عن بحكه هالمعنى وتفكر كحنا قران وبينا حنيت تفسار اللي ولالنا في الجنه يتبختار واللي عادانا عضنا ضوتي حسان اللهم صلي على محمد وآله وكل ما ينتهي ذكر ونشوف يتجدد محمد وآل محمد قلوا فعل حب نقل شخصي تفرات اللهم على محمد وآل محمد ذكرك في الحياة أسمى المكرمات وحلال أعياد وحلال أعياد صلوا صلوات قلوا جلوات باسم السجاة salli salli salli salli salli salli salli salli